a l ج a n و a t ي a n a س ع m u h a s a ل u l l i ma'yu s o l ك i wa y u s ل l م i m wa yubarikh alayhi Allahumma solli wa selim wa b r i k a l a i Bismillahir Rahmanir r a h m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 م م ت ض l ا من الشكر الجميل مضايا و اصلي و اسلم على النور الموصوف الم ب التقدم و الاولي المنتقل في الغرر الكريمه و الجباه و استمنحوا الله تعالى رضوان يخسوا العطره الظاهره النبويه و يعموا الصحابه و الاتباع و موالاه واستجديه هدايه لسلوك السبل الواضحه الجليه وحفظا من الغوايه في خطت الخطا وخطاه و انشر من قصه المولد النبي ب وقوته ا حسانا ع ب ر الشريف ي ا ناظما النسب عقدا المسامع من تحل بحلا أ س ع ي ن بحول ل ل ا ت ع ا ل ى و ق و ت ه ا ل ق و ي ة فانه لا حول ولا قوه إ ل ا بالله عضر اللهم قبره الكريم بعرف شديد من صلات وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه بسم الله الرحمن الرحيم و بعد ف أ ق و ل ه و سيدنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب و اسمه ش ي ب ة الحمد حمد خصاله السني ابن هاشم و ا س م ه ع م ر بن عبد مناف و ا س م ه ا ل م غ ي ر ة الذي ينتمى اليرتقاء لعليا ابن قصي و ا س م ه مجمع سم يبقصي ق ل ت ا ر ك ه في الهدى ق شركه دعويه ة إ غير ربحيه ذات ل إلى مضمون اجتماعي ف ح م イブン・キラービン・ワ u ム u ハキーム・ブン・マッ i タ・ブン・カービン・カービン・ウアイ・ブン・ガーリビン・フィッハ・ワスムハ・コ a イシュ・ワイレイヒ・トンスプ・ル・プ n ゥン・ウォッカ・ホー・キナー a n a h ジャナハ・ h レ k a s i r イー・ワールトドア イブニ i m a l i k i b n i n ナ b r i b e n i k i n a n a t a b n i h u s a y m a t a b n i mudrikatabni iliaswahua owaluman a delbudena i a a f i sulbihin. アンナビー صلى الله عليه و ذكر الله تعالى ولبى イブニムドラバニニザーリブニマアディブニアデナーンワハザー سلك ا ل م ت فرائده بنان السنتي ا ن ي ه ورفعه إ ل ى الخليل إ ب ر ا ه ي م أ م س ك عنه الشارع و أ ب ا ه و ع د ن ا ن بلا ريب عند ذوي العلوم ا ل ن س ب ي ة إ ل ى الذبيح إ س م ا ع ي ل نسبته ومنتماه ファアーデ به من عقد ت أ ل ق ت كواكبه الدريا و كيف لا و سيد ا ل أ ك ر م صلى الله عليه و سلم و, على و ا سقته ا ل م ن ت ق ا صلوا على النبي ناساب ت ا ك ا ل ل ه ا ل ل ه ش ا ف ي أورد الزين العراقي وارده في مورده الهني وارواه العراقي الزين الهني في صلوا على النبي حافظا إ ل ه ك ر ا م ض ا لمحمد ハフィドルエラーカラマタリモハマディ ¡Gracias! Y... ただし、あなたはあなたのことを知っていた。 s t o p サラトンサラー 「そう みふたほうみふた وقبره الكريم بعرف شدي من م صلات وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه بسم الله الرحمن الرحيم ولما أراد الله تعالى إبراز ح ق ي ق す ه とについ م د ي ة و إ つ ه ا ر ه ج とについて話すことについて話すことについて話 نقله إ ل ى مقره من صدفه آ م ن ه الزهريه وخصها القريب المجيب بان تكون اما لمصطفاه ونودي في السماوات و ا ل أ ر ض بحملها ل أ ن و ا ر ه ا ل ذ ا ت ي ة و ص ب ا كل صب لهبوب ن ص ي م ص ب ا وكسيت ا ل أ ر ض بعد طول جدبها من النبات حللا س ن د س ي ة و أ ي ن ع ت ا ل س م ا ر و أ د ن ى الشجر للجاني جناه ونضقت بحمله كل تابه لقرش بفصاح ا ل أ ل س ن ا ل ع ر ب ي ة وخرت ا ل أ س ر ة و ا ل أ ص ن ا م على الوجوه و ا ل أ ف و ا ه وتباشرت دحوش المشارق والمغارب وتوابها ا ل ب ح ر ي ة واحتست العوالم من السرور كاس حميه وبشرت الجن ب إ ذ ل ا ل زمنه وانتهكت الكهانه ورهبت ا ل ر ه ب ا ن ي ة ولهج بخبره كل حبر خبير وفي حلا حسنه تاه و أ ض ي ت أ م ه في المنام فقيل لها إ ن ك قد حملت بسيد العالمين وخير ا ل ب ر ي ة وسميه اذا وضعته محمدا لانه ستحمى تقباه عضر اللهم قبره الكريم بعرف شدي من صلاه وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه بسم الله الرحمن الرحيم ولما تم من حمله شهران على مشهور ا ل أ ق و ا ل ا ل م ر و ي ة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 わ مكث فيهم شهرا سقيما يعانون سقمه و ش ك و ه ولما تم من حمله على الراجح ت س ع ة أ ش ه ر قمري ة و ان للزمان أ ن لل ينجلي عنه صداه حضر أ م ه ل ي ل ة مولده آ س ي ه ومريم في نسوه من ا ل ح ظ ي ر ة ا ل ق د س ي ة و أ خ ذ ه ا المخاض فولدته صلى الله عليه وسلم نور ي ت ل أ ل ا سناه محل القيام ソルアナ النبي وموحيا كشمس منك مضيئ アスファラダン・ホー・レイラトン・ガッラー どうもありがとうございました。<音楽> ティーネーソーローローンビアオミーワズディハーオーイ ر ファーミフタハウルジャンナーライ ه ーイラー ل ラー 私はこのように私はこのように私はこのように私はこのよ 「おいでぃす」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 واتى ضوماها ب أ ف ض ل مما حملت, وآتاد قومها بأفضل مما حملت ウタウィナ いくんべそぱんご。 マオマオリドンケナミンヒューフィートーリアン 童話は何も言わないでください。<音楽> シャハダツォラッタウマトウマトインスウンラコナナシャハダツォラッタウォソハジーザカトフィトラ ا ل ل ي ش ف ا ع ت ن آ خ ي رات وصاح جيزكت فيتره ا ل ل ي ش ف ا ع ت ن آ خ ي رات واتوالت بشرى الهوى تفي ان قد ولد المصطفى وتولات ا بشرى الهوى تفي ان قد ولد المصطفى ولد المصطفى エンゲッエンゲッエンゲッエンゲッエンゲンゲッンゲッエンゲッッエンゲッエンゲッエンゲッエンンゲ k ンガハジチ e l a カ a r ディナカ a ルプ e n g i ジャンアン a u s シ l カ m a t ラマトガ a バリ カ a プ g ルプ t a n g ジャン k a タ a u シ e カ a ラウ t ラマ m b a l バ l イ g i IJLISU هذا وقد استحسن القيام عند ذكر مولده ا ل ش ر ي ف ة أ ئ م ة ذو روايه ورويه فطوبى لمن كان تعظيمه صلى الله عليه وسلم غ ا ي ة مرامه ومرماه عطر اللهم قبره الكريم بعرف ش د ي من صلاه وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه بسم الله الرحمن الرحيم و ب ر ز صلى الله عليه و سلم وضع يديه على ا ل أ ر ض رفع ا ا ل ر س ه إ ل ى السماء العليم موميا بذلك الرفع إ ل ى س و د ت ه و علاه ومشيرا إ ل ى ر ف ع ة قدره على سائر البريه و أ ن ه الحبيب الذي حسن ا ل ض ب ا ع ه وسجاياه ودعت أ م ه عبد المطلب ض وهو يطوف بهاتيك البنيه ف أ ق ب ل مسرعا ونظر إ ل ي ه وبلغ من السرور مناه و أ د خ ل ه ا ل ك ع ب ة الغراء وقام يدعو بخلوص ا ل ن ي ة ويشكر الله تعالى على ما من به عليه و أ ع ض ا ه وولد صلى الله عليه وسلم نظيفا مخطونا مقطوع السره بيد القدره الالهيه طيبا دهينا م ا ح و ل ا بكحل العنايه ع ي ن ا وقيل ختنه جدته بعد سبع ليال ٍ سويه واولم واطعم وسماه ّ محمدا واكرم مثواه عطر اللهم قبره الكريم بعرف شتي من صلاه وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه بسم الله الرحمن الرحيم وكان صلى الله عليه وسلم شديد الحياء والتواضع ي خ ش ف نعله ويرقع ثوبه ويحلب شاته ويسير في خ د م ة أ ه ل ه بسيره س ر ي ة ويحب الفقراء والمساكين ويجلس معهم ويعود مرضاهم ويشيع جنائزهم ولا يحقر فقيرا اقبعه الفقر و أ ش و ا ه ويقبل ا ل م ح ذ ر ة ولا يقابل أ ح د ا بما ي ق ر ه ويمشي مع ا ل أ ر م ل ه وذب ا ل ع ب و د ي ة ولا يهاب الملوك ويغضب لله تعالى ويرضى لرضاه ويمشي خلف أ ص ح ا ب ه ويقول خلوا ظهري للملائكه ا ل ر و ح ا ن ي ة ويركب البعير والفرس والبغلد وحمارا بعض الملوك إ ل ي ه أ ه د ا ه و ي ع ص ب على بطنه الحجر من الجوع وقد أ و ت ي مفاتيح الخزائن ا ل أ ر ض ي ة وراوتته الجبال ب أ ن تكون له ذهبا ف أ ب ا ه وكان صلى الله عليه وسلم يقل اللغو و ي ب د أ من لقيه بالسلام و ي ض ي ل ا ل ص ل ا ة ويقصر الخطب ا ل ج م ع ي ة و ي ت أ ل ف أ ه ل الشرف ويكرم أ ه ل الفضل ويمزح ولا يقول إ ل ا ح ق يحبه الله تعالى و ي ر ض ا ه وها هنا وقف بنا جواد المقال عن الضراد في ا ل ح ل ب ة ا ل ب ي ا ن ي ة و بلغ ضاعن ا ل إ م ل ا ء في فتافت ا ل إ ي ض ا ح م ن ت ه ى ه عضر اللهم قبره الكريم بعرف شدي من صلاه وتسليم اللهم صل و سلم و بارك عليه